ولا تجادلوا أهل الكتاب Hvala što Welcome to America. One man. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات مَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَمْ يَخْفِ هُمْ أَنَّا أَنزَلنا عليك إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا هم الخاسرين